فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطع الفجر الله أكبر